الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون مكرم من القول وزورا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 وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبأس المصير يا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجو بالإثم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى والتق الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا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 يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتوا من الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأقهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم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 الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أن الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيده بروح من